كان ابنفسي أشوفك مرة حلي فيك الغرب المرة شمس الدنيا غرة بتزين لشبي لكني مكتوبة علي محرومة تبقى عيناي تشوفك أرض يا غني من سوحو حنين كل ما بخيالي برسملك Såram ber jag bimpi, bli ino, ma fi metlik. Du är en stjärna i min namn och arbetar för Allah skyller dig. Hälften av dig Är det långt från dig? Är det långt från dig? Är det långt från dig? Är det långt från dig? Är det långt سرقوا حلمي وبكوا عنايك يا دنيا شو صرت غريبي كبر الظلم تجبر فيكي صبرك من بعد التنهيدي رح نرجع ملايين كان بنفسي شوفك مر حلي فيك الغر المره يا شمس الدنيا غر بتزين لشبيت كني مكتوب علي محروم عيناي تشوفك أرضي غني من شوق وحني